the uh problem. -huh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى هو الحي القيوم.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 وبعض أسباب النزول. وكنا قد وعدناكم بأن تكون هناك أسئلة على سورة البقرة. وإن شاء الله يعني انتهيت منها يعني من إمت أكثر من إسبوع تقريبا وإن شاء الله يعني الإخوة يرفعون إن شاء الله على الموقع. طبعا أنا عملتها ورط وعملتها كمان طبع كمان بس أنا طبعا مش حيز أعمل أي شيء إلا بمراجعة إيه أدرت لي المعهد لأنهم أضرب بذلك أسئلة أسئلة يعني الأسئلة غرضها إن أنت تلخص سورة البقرة تمام تلخصها على هيئة سؤال وجواب. أسئلة يعني شاملة أسئلة موضوعية زي ما ذكرنا بلكد في سؤال معنى الكلمات تمام وفي السؤال الأول السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على الفوائد الآتية وذكرت بعد الفوائد هتذكر الآية الدالة على تلك الآية الفائدة والسؤال الثالث اذكر أسباب نزول الآيات الآتية وذكرت بعض الايه الايات وانت تذكر سبب الليه? النزول والسؤال الرابع اذكر ما يستفاد مما يأتي وكلمت عن بعض الحاجات مثلا قصة خلق آدم ايه اللي استفاد من قصة خلق آدم من قصة البقرة من آيات النسخ في القرآن آيات الصيام آيات الحج آيات ايهه صور عدة مطلقة وهكذا يعني وآخر سؤال أكمل مما يأتي أكمل ما يأتي تمام فتحل الأسئلة دي وطبعا هي الأسئلة هتبقى موضوع طبعا امتحانات مش هخرجين عنها ان شاء الله بس مع كثرة الأسئلة السؤال ما جاش هنا يجي في سؤال آخر هتكون انت وضحت لك سورة البقرة عشان تبقى سهلة فين فيما أخذها وفي حفظها أو تلخيصها وإن شاء الله يعني في كل سوره من الصور التي نأخذها بإذن الله تبارك تعالى هنضع على الارض ايضا بطول ايه الاسئله عليها فيتكون عندك الايه الجامعة للتفسير فتذاكر منها إن شاء الله وباذن الله ان شاء الله ياتي منها الايه تمام يعني مش حاطط عدة عده نماذج نختار نموذج منهم زي السنه اللي فاتت كان هو إيه كان له يعني ظروفه وأعراض أما السنين إن شاء الله محفوظ يكون في مذاكرة جدية فإحنا ذكرنا أسئلة زي ما بقول للطالب كنا في آخر السنة بنعمل إيه؟ سؤال وقال عشان إيه تبقى المذاكرة في تركيز فيه فان شاء الله تعالى نتكلم اليوم عن سورة آل عمران وهي سورة مدنية بالإجماع آيتها آيتها مئة آية مئتين آية هذه الآيات وهذه السورة صدرها أي من أول آيات إلى حوالي 83 آية نزلت في وفد نجران أسباب نزول أول سورة آل عمران أن وفد نجران ونجران دي فين في اليمن وفد نجران لكتفين من نصار خلاص هذا الوفد كان مكوم من حوالي ستين راكبا فيهم أشرفهم وأهل الحل وعقد منهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحاجونه في أمر المسيح يجادلونه في قضية المسيح ومسألة المسيح يعني عايزين يريدون يريدون أن يثبتوا إلهية المسيح فنزل قول الله وتعالى من أول سورة آل عمران إلى الآية الثلاثة والثمن سبحان الله شرط البقرة يعني أخذت حيزا كبيرا في الكلام على بني إسرائيل في عهد موسى يكلم عن اليهود وسرط آل عمران أخذت حيزا كبيرا في الكلام على بني إسرائيل في عهد عيسى من النصارى. وفي طيات السور كلها يأتي ذكر المنافقين. يعني أول سورة البقرة كان بيتكلم عن إيه؟ أصناف الناس تجاه الكتاب وتجاه الإيمان. فذكر المؤمن بدأياً، ثم ال... ثم الكفار، ثم المنافقين. المؤمنين معانا على طول. خلاص، و. الكفار منهم اليهود والنصارى مش كل العرب. فاليهود أخذ قسطا وافرا في سورة البقر. يعني تقريبا ما يزيد عن مئة وتلات وثلاثين أي. من سورة البقر. وهكذا كان النصرى في سورة العمران حوالي ثلاث و. ثمانين آية الله تبارك وتعالى يصدر سورة آل عمران بالحرف المقطعة وقد تكلمنا عنها في صدر سورة البقرة بداية كما تعودنا نتكلم عن العناصر هناك ستة عناصر في هذا اليوم العنصر الأول سبب نزول الآيات سبب نزول الآيات وتقرير أصول الإيمان والاعتقاد في عيسى عليه السلام اثنين المحكم والمتشابه والإيمان به وتقرير المبدأ والمعاد والجزاء في الآخرة وتقرير المبدأ والمعاد والجزاء في الآخرة العنصر الثالث الزينة في الدنيا متاع ونعيم الآخرة خير لأهل التقوى أربعة الشهادة للإسلام وبطلان كل دين غير دين الإسلام خمسة هدك أستار الكفرة من أهل الكتاب هدك أستار الكفرة من أهل الكتاب ستة قضية الولاء والبراء بعض, بعض المعاني محكمات أي ظاهرة الدلالة التي لا تحتمل إلا معنى واحدة الآية المحكمة أو النص المحكم معناه ظاهر الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد. متشابهات أي غير ظاهر غير ظاهرة الدلالة غير ظاهرة الدلالة محتملة محتملة لمعان يصعب تصعب على غير الراسخين في العلم زيغ أي ميل عن الحق ميل عن الحق لشبهة أو شهوة أو فتنة لشبهة أو شهوة أو فتنة دأب كدأب آل فرعون دأب يعني عادة عادتهم وسيرهم المالوفه يعني الحرث الزروع والحقول القانتين العابدين والداعين والطارعين بوت نصيبا من الكتاب اي اعطوا حظا وقسطا من التوراة الكتاب اللي هو التوراة يفترون اي يكذبون يكذبون طولج الليل في النهار وطولج النهار في الليل اي تدخل طولج اي تدخل ومنه حديث الايه دخول المنزل تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه أي وقاية باللسان وقاية باللسان محضرة أي حاضرة ليجي للعنصر الأول سبب نزول الآيات وتقرير أصول الإيمان بالله ورسوله وكتبه والاعتقاد في عيسى عليه السلام أخرج ابن جرير بأسانيد صحيحة أن وفد نجران مكون من ستين راكبا وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاجونه في أمر المسيح يحاجونه أي يجادلونه في أمر المسيح ويريدون أن يثبتوا إلهيته بالادعاء الباطل فأنزل الله صدر سورة آل عمران من فاتحتها إلى نيف وثمانين آية لرد باطلهم وإقامة الحجج عليهم فقال سبحانه في مخبرا في بداية السورة أنه الله لا معبود بحق إلا هو ردا على أبطالهم في عبادة المسيح وألوهية، وغير ذلك. فبدأ السورة بنفسه سبحانه وتعالى واستحقاق الألوهية واستحقاق الألوهية له، ألوهية له. فقال الله لا إله إلا هو. ثم وصف نفسه بصفتين تدل على بطلان عبادة غير الله فضلا عن بدلة المسيح فقال الحي القيوم فكل من يعتريه الموت فليس بإله وأين عيسى الآن ليس موجودا فليس بإله فالمستلزم للحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء هو المستحق للعبودية سبحانه وهو القيوم المقيم لغيره المدبر أمره المتصرف في حياته رازقه ومدبره ومالكه فهو القيوم فهاتين الصفتين لا يستحقهما إلا الله سبحانه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولكونه إلها يستحق العبادة نزل عليك الكتاب بالحق بالحق لا ريب فيه ولا شك فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مصدقا لما بين يديه أن يصدق ما تقدمه قبل ذلك من الكتب فكلها من عند إله واحد هو الله فلا اختلاف فيها ولا تضار لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق حقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهذا الكتاب يصدق ما تقدمه لما بين يديه أي لما تقدمه قبل ذلك من الكتب وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس فالعل في إنزال الكتب أن تكون هدى لا أن ينحرفوا عن المنهج، بل يتمسكوا بالمنهج حتى يأتيهم الهدى والسعادة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان قد أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس، فقد أنزل عليك الفرقان الذي من طبيعته أن يفرق بين أن يفرق بين الحق والباطل. ولذا فالذين كفروا بايات الله ولم يؤمنوا بها لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغالب ولا يمانع لا مفر منه ذن تقام سبحانه وتعالى لا يرد باسه عن القوم المجرمين ثم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 هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي صور عيسى كما صور الخلق قبله في الأرحام فعيسى ليس برب ليس برب ولا إله لأنه من ضمن ما صوره الله عز وجل في الأرحام في بطن أمه مريم فكيف يكون ألهاً والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إذن بداية الآيات تقر أصول إيمان إيمان بالله إيمان برسله وبالكتب السابقة وإيمان بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم و العقيدة في عيسى عليه السلام تبين هذه الآيات مستحقات الرب والإله وليست متوفرة في عيسى بن مريم فكنوع من التوطئة والتهيئة لهؤلاء ليبينوا ما هي الإله ومن يستحق الألوهية والعبودية فيرسخ في أذهان هذا الوفد من هو الله ثم بعد ذلك يأتي على ركائز معتقدات هؤلاء القوم فيفندها وهذا يأتي بعد ذلك بس بعد أن يسطر القرآن تصطيرا بليغا في توطيد التوحيد والعقيدة في قلوب الناس وهكذا دائما في المجادلة وفي المناظرة يجب عليك أن تهيي وتوطئ لما تقدم أنت تجادل عن من؟ عن الألوهي فيجب عليك أن تبين الناس ما معنى الألوهية وما معنى الله هكذا وضح الله عز وجل في الآيات الأول ردا على هؤلاء فهذا يتبين لنا تقرير ألوهية الله عز وجل بالبراهين. بالبراهين أولا بإثبات صفات لا تكون إلا لله ثانيا بإنزال الكتب تصديق يصدق بعضها بعض فلا خلاف فيه ثالثا بأنه لا يخفى عليه شيء رابعا بأنه يصور, يصور خلقه في الأرحام كيف يشاب فبين ما الرب وما هي العبد فأيهما يندرج المسيح ابن مريم هل يندرج في الحي القيوم ما وجدناه هل يندرج أنه أنزل الكتاب هل ينزع نفسه الإنجيل يصدق التوراة لم يندرج عليه ذلك هل يندرج أنه يصور نفسه في الأرحام كيف يشاء أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والالسموات والأرض بل لا يوقنون لم يندرج إذا فهو يندرج تحت قوله يصوركم في الأرحام أن يكون من خلقه ممن يصور في الأرحام فهذا تقرير الألوهية ونفي الألوهية عن غيره سبحانه أيضا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنزل عليه الكتاب أنزل الفرقان أيضا إقامة الله تعالى إقامة الله تعالى الحجة على عباده بإنزال كتبه والفرقان فيها ببيان الحق والباطل في كل شؤون الحياة أيضا بطلان ألوهية المسيح لأنه مخلوق مصور في الأرحام كغيره صوره الله تعالى على ما شاء فكيف يكون بعد ذلك إلها مع الله أو ابن له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا القرآن الذي قرر تلك العقيدة بألوهية الله عز وجل ونفي الألوهية عن المسيح أنزله الله عز وجل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم منه أي من القرآن آيات محكمات وهذا معظمه وأكثر هو غالبية القرآن محكمات أي واضحات لا نسخ فيها ولا خفاء لمعانيها بل هي واضحة ومنه أيضا متشابهات فيها خفاء على بعض الناس فيها امتحان للعباد ليثبت المؤمنين ويزيغ أهل الطلاب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به جملة وتفصيلا يؤمنون بالمحكم والمتشابه وحينما لا يعلمون شيئا من القرآن يقولون كل من عند ربنا كل من عند ربنا فلا يخالف القرآن بعضه بعضا بل الذي قال الآيات المحكمات هو الذي قال الآيات المتشابهات الذي قص علينا القصص السابقة هو الذي علينا الذي أنزل علينا آيات الأحكام الذي شرع لنا التحاكم إليه هو الذي علمنا الصلاة والزكاة كل من عند ربنا إذن نقول كما قال أهل العلم إذا التبس عليك أو عن عليك معنى من المعاني فقل آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله على مراد الله هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف من بعدهم فكانوا لا يضربون القرآن بعضه بعضا أو يأخذون بعض النصوص ويتركون ببعض كعهد اليهود مع التوراة والنصارى مع الإنجيل يكفرون بعض يؤمنون بعض ويكفرون بعض وما زالت بقايا من تلك الأمة تجد فيهم يهودية ونصرانية فاعتبروا يا أول الأبصار لا يمكن يجب عليكم أن تأخذوا الكتاب والقرآن جملة يا أَيُّهَا الذين أَمَنُوا ادْخُولُوا في السلم كَافَةٌ أي في الإسلام كافة لا ينفعش نحن نخذ بالتشريع في المواريث ونتركه في العقائد والعبادات والسلوك والجنايات والقصاص والحدود والمعاملات وغير ذلك هذا قدح في شرع ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبير بل هو قدح في إيمان من نزل عليهم الكتاب فهذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب ومنه آيات متشابهات ثم انقسم الناس له... لهذا مع هذا القرآن إلى قسمين مؤمن وزائغ أن يميل عن الحق المؤمن يخذ الكتاب جملة أما الزائغ ماذا يطلب أهل الزيغي والنفاق في هذه الأمة يطلبون شيئين ونحن نراهما بعيني رأسين عين الرأس أول شيء أول شيء يطلبونه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ابتغاء يطلبون لإيه الفتنة تفرق بين الناس والاضطرابات زحر متشوف وابتغاء حاجتين عايزين فتنة وابتغاء تأويله أن يؤولونه بما يوافق معتقداتهم ومصالحهم وأهواءهم الفاسد أما المؤمنين أما المؤمنون ليس لهم أرب من رأي ذلك فالشر يحكمهم في جميع حياتهم فإذا أخطأوا راجعوا إلى الحق أما هؤلاء إن لم يكن لهم الحق كفروا به وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن هؤلاء فيجب علينا أن نتمسك بكلام ربنا إذن فالآيات المحكمات والآيات المتشابهات جعل الله امتحانا للعباد ليعلم من يثبت ومن يزيغ وأهل الزيغ هم يطلبون الفتن بين المؤمنين ويطلبون التأويل للتأليق يوافق أهوأهم فنسأل الله الثبات على الحق حتى يجمعنا ليوم لا ريب فيه إنك أنت الوهاب إنك نعم المولى ونعم النصير فهناك لا ينفع الذين كفروا أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون الله عز وجل يضرب المثال على أمثال هؤلاء كثيرة وعادة ألف عام والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. ما إحنا قلنا ابتغاء تأويله التأويل قلنا هنا قلنا إن أهل الزير يتبعون طريقين في الكتاب مع المتشابهات المحكمات مفيش مشكلة بس هم ما بيوضيش بالمحكمات احنا اهل العلم معلمونا لما يبقى فيه عندك متشابه ان نرد المتشابه إلى المحكم الحاجة الغمضة عليك هتلاقي فيه ايات تفسرها او احاديث تفسرها او نردوه لأهل العلم من في العلم خلاص معرفناش نتوقف ونكون كل من عند ربنا أما أهل الزيغ يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه لفتنة الناس والتأويل أي تأويل النصوص تأويل النصوص لوافق أهواءهم ومصالحهم ومعتقداتهم الفاسدة وده هو الشغل شوف الإعلام شغال إزاي وكل واحد عامل لي قناة وعمل لي مثلا شيخ وغير ذلك يأخذ بعض النصوص لتوفق أهواء ومن هذه النصوص ما يرد عليهم ولكن هم دائما ما يتبعون إلا المتشابه ولذلك في قلوب قلوم زيغ فعلا من هؤلاء من أهل الزيغ والطلال والمنافقين كذب بآل فرعون والذين من قبلهم ماذا حدث كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فإياك إياك أن تسير على درب هؤلاء تكذب بآيات الله عز وجل فيأخذك الله كما أخذهم بذنوبهم والله شديد العقاب الله عز وجل لا ليس بينه وبين خلقه نسب لا يحاب أحدا من خلقه من يعمل سوءا يجز به من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله عز وجل قل لمشرك مكة ولكفار مكة أنهم سوف تدور عليهم الدائرة كما دارت على الذين من قبلهم وسيغلبون ويحشرون إلى جهنم سيهزمون في بدر ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ثم بينا هذا الموقف عيانا قد كان لكم آية في فئتين التقطة في بدر فئة تقاتل في سبيل الله مؤمنة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين المسلمون يرون الكفار وهكذا هم كذلك المشركين المشركون يرون المسلمين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار إذا نتعلم من ذلك أن الكفر يورث العذاب يوم القيامة وأن الأموال والأولاد والرجال مهما كثروا لن يغنوا من بأس الله شيئا وأن الذنوب تريد العذاب في العاجل قبل الآجل ثم الفخر والتعالي مذموم وعاقبتهما وخيمة أما العاقل من اعتبر بغيره ولا عبرة لغير أولي الأبصار ويصدق القرآن فيما أخبر به اليهود من هزيمتهم فكان هذا دليل صدق على أن القرآن وحي الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دين الله الحق ذكر الله علة الكفر وهو ما زينه لبني البشر ليمتحنهم وهو حب الشهوات قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هذه الأشياء التي يشتهيها بني البشر كانت علة كفرهم وطبائع البشر جبلت على حب هذه الأشياء ولكن المؤمنين هذبوا طباعهم في حبهم فلا يحب هذه الأشياء إلا حبا لله سواء من النساء أو البنين أو المال أو الخيم أو الزرع والأنعام لا يحبون ذلك ولا يؤدون ذلك ولا ينفقونها إلا في سبيلها وفي مرضة الله عز وجل وفي حب الله عز وجل لماذا؟ لأن هذه الزينة متاع متاع زائل وما عند الله خير وأبقى والله عنده حسن المآب حسن المآب أي المرجع إذن فالله وجل ذكر علة الكفر وهو ما زينه تعالى لبني البشر ليمتحنهم وهو حب الشهوات الذي جعلهم يرفضون الحق ويعرضوا عنه ولم يعلموا, ولم يعلموا أنها أي تلك الشهوات مجرد متاع زائل وأما الآخرة فلا ينفع فيها ذلك بل الذي ينفع هو الإيمان والعمل الصالح والله عنده حسن المآب وهذا يكون إلا لأهل التقى الصابرين الصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار العز الجنات هذه التي ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم أي من تلك الشهوات العاجلة ومتاع الحياة الدنيا للذين اتقوا الذين يستحقونها هم المتقون، الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، وقاية. هؤلاء المتقي، المتقون لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. هذا المتاع الزائل زوال لا خلود فيه، وأزواج مطهرة بين إن كل الشهوات جمعها في جنات. ولما للنساء من أهمية في متى الحياة الدنيا؟ كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث. ما أنسى ما إيه؟ دنياكم خلاص. فجعل منها إيه؟ الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة فذلك قال وأزواج مطهرة فما في الجنة في أزواج مطهرة لكن خصها لأنه لما كان في تخصيص في متال حياة الدنيا فبين أن متال حياة الدنيا التي كانت زائلة ويأتي منها النكت والعكر دون الصفوي بين أن هناك أزواج مطهرة يبقى الأزواج متعة الدنيا مش مطهرة تمام ممكن تكون طاهرة بقرب بقربها من شريعة ربها ولكن لن تكون على كمال الطهرة التي تكون لأزواج مطهرة في الآخرة سواء كانت في الجمان أو في حسن الخلق أو في كل ما تشتيه النفس تكون مطهرة فيها ورضوان من الله هذا زيادة والله بصير بالعباد هؤلاء العباد أزتقوا ربهم هم الذين يدعون ربهم مع قربهم منه فانهم لا يأمنون مكرا يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم آمين هذا القرب من والذين من صفاتهم قدموا ما كان من ذنوب عندهم قبل صفات قبل صفاتهم الله عز وجل يبين حتى لا تأمن مكر الله عز وجل فعليك أن تأتي على نفسك وتكسر نفسك حتى لا تعجب ودي حقيقة النفس قدم كما قدم الله عز وجل فقال هؤلاء المتقين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذا تخليه عشان تذكر نفسك أن أنت ايه صاحب ذم حتى لا يعتريك العجب ثم قال في حق هؤلاء المذنبين الذين يدعون الله أن ينجيهم من النار هم الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار انظر هذه اللفتات القرآنية البليغة التي تقدم ظلم النفس وحقارتها وذنوبها تقدم ذنوب النفس قبل تلك المحاسن حتى لا يتأتى العجب كما تعجب الذين كفروا من قبل فأهلكتهم ذنوبهم فهؤلاء هم الصابرين هم الصادقين هم القانتين القنوت وهو لهم عن كثيرة منها الدعاء منها التضرع منها الصلاة منه الطاعة منه الخشوع. كل هذه معاني. سوف نقول الله إن ربنا قدر في شورة النهر إن برهم كان أمة قانتة لله حنيفا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صفات المتقين هذه صفاتهم. جامعة له. فهم منفقين. مستغفرين بالأسحار. معنى مستغفرين بالأسحار يعني هم. بيستغفروا الله عز وجل يقوموا كده قبل الفجر شغلتهم لم يستغفروا هم كانوا يقيموا الليل كانوا يقيمون الذي دي إشارة على ما قبلها تب ليه ما قالش للمقيمين والمستغفرين بالأسحار كلها لفتات حتى يعتبر الإنسان إن أفضل شيء تقربه إلى الله عز وجل تذل له. وافتقارك إلى الله وأنت بوء إلى الله عز وجل بالاعتراف بذنبك فكما جاء في الحديث إذا أذنب عبد ذنبا فقال ربي اغفر لي يقول عز وجل عالم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له نحن نريد هذه الهيئة التذلل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى والتقرب منه في الطاعات، ففيه استحباب الطراع والتعاء والاستغفار في آخر الليل وهذه الصفات كلها لأهل التقوى كلها واجبة في الجملة لا يحل أن لا يتصف بها مؤمن ولا مؤمن في الحياة ثم بعد ذلك نأتي إلى الشهادة للإسلام بعد أن بينا مثل هذه الآيات لتقرير العبودية لله عز وجل وأننا عبيد الله عز وجل كلنا عبيد ومنهم المسيح عيسى بن مريم فالله عز بعد ذلك يشهد شهادة بعد أن قرر هذه هذه التقريرات الإيمانية يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو فهو شهد بنفسه أولا وهو خير الشاهدين وملائكته والملائكة شهدوا فهم أفضل أهل السماء وأولو العلم هم أفضل أهل الأرض فشهد الله سبحانه وشهد أهل سماواته وشهد أهل أرضه الصالحون المعتبرين في الشهادة التي لا ترد شهادتهم ثم قال قائما بالقسط شهادة مبنية على الحق والعدل ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا ثم الملائكة الذين يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون يشهدون أن الله المستحق اللودي وأولو العلم أهل الأرض وأهل العلم في الأرض يشهدون الله عز وجل بالعبودية لذلك لا يستحق العبودية في السماوات وفي الأرض إلا الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزيز الحكيم لذلك إن الدين عند الله الإسلام رضيه الله عز وجل نفسه دينا ورضيه لنا دينا فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ أَهْلَ الكِتَابَيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ يعني لم يختلفوا عن جهل لا والله والله ما, اختلف عن ما اختلفوا عن جهل الله عز جل وعلى الإيمان برسول الله عز ما علة اختلافهم باغيا باغيا ظلما وحاسدا وعلو واستكبارا بينهم ولكن من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب هذه الآية في زيل هذه الآية وعيد شديد على الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وعلى الذين أوتوا الكتاب مننا وعلى كل من يكفر بآيات الله فلا يحكم ولا يتحاكم إليها فإن حاجوك فإن وفد نجران بعد هذه القضية حاجوك وجادلوك فاقطع الخصومة وآيسهم منك وقل أسلمت وجهي لله خلاص أخليكم كل أسلمت وجهي لله وهكذا في كل حين إن أراد أو اليهود أو العلمانيين أو المنافقين من المسلمين بعد أن غلبتهم الحجة في كتاب الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل ولم يرضوا بذلك فقل أسلمت وجهي لله أنا خاضع لربنا وراضي بشرع ربنا وراضي أن شرع ربنا هو اللي يحكمني ومن اتبعن وكل اتباعي من الصحابه ومن امه محمد ايضا اسلم وجوههم لله ومقتضى التسليم هو الخضوع لشرعه كما قال الله جل في سوره النساء فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما هو ده التسليم مش مش ليس التسليم أو ليس المعنى أنك ترضى بشرع الله عز وجل مجبراً أو مكراها لا والله ولكن يجب عليك أن تحكم شرع الله عز وجل وترضى وتسلم بذلك لا تكون مجبراً على أن تفعل شرع الله عز وجل بل يجب عليك أن تسلم لله عز وجل في شرعه وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ هيا دي هذا هو جواب إن أسلمت وجه الله ومن اتبعنا هل أنتم موافقون فإن وافقتم على ذلك فقد اهتدوا وإن توليتم فليس علي إلا الإيه إلا البلاغ وقد بلغت والله بصير بكم ويرى أعملكم ويحاسبكم عليها من هذا نتعلم اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم وكانت الشهادة أهل وكان الشاهد أهلا لذلك بأن كان مسلما عدلا شهادة الله أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة وأولي العلم بطلا كل دين بعد الإسلام وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالى بذلك وقوله ومن يبتغى لإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الخلاف بين أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا للآخرة هؤلاء الذين تورطوا في عدم الرضا بالدين لأنهم آثاروا الدنيا وآثاروا الرئاسة والسلطة الدنيوية على الدين فتورطوا في المطاعم والمشارب وتشوفوا للكراسي والمناصب ويرغبون في الشرف فحين ذلك يختلفون طغياً ظلماً حسداً لبعضهم بعض فحين ذلك يحلق الدين وتنهار الدول من أسلم قلبه لله أصبح وقفاً في حياته على الله فقد اهتدى إلى سبيل النجاة والسلام إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشيرهم بعذاب أليم. ما زال السياق في هدك أستار الكفرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فذكر من صفاتهم أنهم يكفرون بآيات الله، يكفرون بالكتب، بالتوراة والإنجيل. يكفرون بآيات الله وما بعث به الرسل ويقتلون الرسل ويقتلون الأنبياء بغير حق أي بلا موت ابن لِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَا جَرِيمَةٍ اجْتَرَمُوهَا وَلَكِنْ مَا كَانَ دَعَوَاهُمْ إِلَّا أَنْقَالُ رَبُّنَا اللَّهِ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ تقتلون الذين يأمرون بالعدل والقسط من الناس وتشوهون أهل العلم في الأرض وتأمرونهم تأمرون الناس بالخروج عليهم وعدم سماع كلامهم بل وتأمرونهم بقتليهم وحصارهم. إنها صفات يهود. إنها صفات أهل الكتاب ليس صفات المسلمين. أيها الناس أن يلحقكم تلك الصفات. فحين ذلك يقول الله فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره هؤلاء الذين كان هديهم الكفر بايات الله وعدم الخضوع لشرع الله وتكذيب رسل الله عز وجل وقتلهم وتكذيب العلم وعدم الانطواء تحت لوائهم بل وقتلهم هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وحبطت أعمالهم في الدنيا وبطلت أعمالهم في الآخرة وما لهم من ناصرين ينجيهم يوم القيامة من عذاب الله وما لهم من ناصرين ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هؤلاء الذين جاءوا يوجادرونك من أهل الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم هؤلاء يدعون يطلب إليهم أن يتحكموا إلى كتاب الله في ما اختلفوا فيه من الحق وإلى كتابهم الذين يؤمنون به فأبون ويعرضون ثم يتولى منهم فريق وهم علظون فما كان رد هؤلاء إلا التولي والإعراض وعدم قبول الحق وما كان حجتهم وسول لهم شيطانهم في التلبيس على العامة اتبعونا والنحم الس والنحم الخطاياك قالوا لن تمسّن النار إلا أياماً هؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن النار إلا أياماً ما تلك الأيام. قالوا اللي احنا عبدنا فيها العيد. يوم النار فيهم وبعد كده إحنا إيه؟ إحنا شعب الله المختار. قالوا لن تمسّ تلك مزاعمهم وتلك أمان لبسوا ذلك على أنفسهم وصدقوا أنفسهم وصدقوهم أتباعهم وغرهم في دينهم ما كانوا يكذبون ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت كل نفس ما عملت تجده محضارا عرفون بقى هذه الأيام المعدودة أربعين يوما اتددتم وكفرتم بالله وعبدتم العجل هل هل تمسكم النار فيها أياما معدودة أم أنتم خالدون فيها وفي النار هم خالدون وهم لا يظلمون فيفضحهم الله عز وجل بذكر ذنوبهم وجرائمهم ويتعجب أرسلا من حال هؤلاء الذين أوتوا هذا العلم يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله فيما أنكروه واختلفوا فيه من شأن النبوة والرسالة ثم يتولون وهم مصممون على عدم قبول الحق على عدم قبول الحق والإعراض عنه والصد عنه ثم لهم اعتقاد فاسد يتعجب منه أنهم قالوا أن النار لا تمسنا إلا مدة بسيطة أربعين يوماً التي عبدنا فيها العج والتي ذهب فيها موسى لمناجاة ربه على جبل الطور وهذه دعوة باطلة لبسوها على أتباعهم حتى ينقاضوا ويتبعون في ذلك فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك. ليس كذلك ولكن الأمر حينما يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة ثم تظهر على هؤلاء ثم يوفوا ما كسبوا وهم لا يظلمون فهذه ما أفسد الأديان إلا تلك العقائد الفاسدة والبدع والاغترار بما يقولونه الرؤساء والمفسرين وبعضهم كما قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم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 هنا يتبين لنا أن الملك ملكه يؤتي ملكه من يشاء وقد أخبر الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ ملك أمته ملك أمته ما زوى له منها وسيملكون فارس والروم ف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 وترزق من تشاء بغير حساب هذه مظاهر قدرته ومظاهر حكمته مما يدل على أن الله قادر على إعطاء رسوله ما وعده لأمته وقد فعل فقد ملكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فارس والروم ويدل أيضا أن عيسى لم يكن إلا عبدا شرفه الله بالرسالة وأياده بالموجزات فهو داخل في ملكه داخل في عبيده سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يأتي إلى القضية الفاصلة قضية الولاء والبراء في قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه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 نهى الله عز وجل في هذه الآيات المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذونهم أعوانا ولا ظهورا ولا أنصارا ولا أحباءا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فقد برئ الله منه لكفره وردته حيث ولا أعداء الله إلا في حالة واحدة أن تتقوا منهم تقا. أن تتقوا منهم تقاه فما هي التقية؟ قال البغوي رحمه الله نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم موالاة الكفار ومداهنتهم إلا أن يكون هاي كلامك بقى إيه؟ حالة التقية إلا أن يكون دي مش عندك في الكتاب إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين يبقى الحالة الأول في التقية أن يكون الكفار غالبين ظاهرين خلاص يبقى إن كنت في بلد والكفار هم الغالبين في البلد وظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار أنت اللي كنت فهن هناك وشاف تخرج في قوم كفار يخافهم اللي كان في قوم كفار يخافهم تبي يعمله إيه, إيه تقي بأهل اللي يعملها فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه يعني هو بدريهم دفعا عن نفسه من غير من غير أن يستحل دما حراما يعني ما تتقيش من خلال التقية هذا تدافع عن نفسك في قتل غيرك لا يجوز فإن كان لابد مقتول فكن عبد الله المقتول من غير أن يستحل دمًا حرامًا. يبالتقية ما تجيش عليك إيه؟ بنفع. بل التقية كل ما فيها أنك تدفع عن نفسك بالمداراة باللسان. تداري باللسان. من غير أن تستحل دمًا حراما أو مالا حراما. ما تخدش مال مش بتاعك. أو يظهر الكفار على عورة المسلمين مش عشان بقى أنت في قوم كفار وهاتو دريم باللسان ثم بقى إللي بقى كل أصل البلد بقى عشان تنجو بنفسك تقتل الجميع جمع يبقى الطقيه لا تكون إلا مع خوف القتل لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية مش واحد ما يكونش خايف ولا محاصر ويبقى إيه نيته أصلا عايز إيه لك إيه عشان تقية ديت ها؟ يبدأ أنه يستجلب منافع لنفسه من أموال وغير ذلك ما ينفعش يبقى خوف القتل وسلامة النية ثم هي رخصة التقية رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم يعني هي إيه هذه رخصة فالإنسان لو صبر حتى قتل فله أجر عظيم بعد ما خلص في سؤال هتلمه جاب إن شاء الله قال ابن جرير في هذه الآية إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاء بألسنتكم تاني إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم الولاء. الولاء بايه؟ بألسنتكم. لأن أصل الولاء جماع القلب. ولكن لما يكون القلب الولاء في تمام القضية فيها رسخة فأنا أظهرها باللسان فقط لدفع عن نفسي مش مشكلة. فهذه ليست من المولاة المحرمة. يبقى ايه؟ تظهر لهم الولاء بألسنتكم وتضمروا العداء، تضمروا لهم العداء، ولا تشايعوهم، لا تناصروهم، ولا توافقوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. شوف الطابعة يا جماعة. هي دي الضوابط عشان كده نكمل ونقوه ولأن باب التقاه باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة فيزين للضعفاء ومرض القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله فقال الله ويحذركم الله نفسه لبتعوران ومن على شكلتهم الذين يجعلون باب التقى في كل شيء لمصالحهم ومنافعهم والضعف قلوبهم نقول ويحذركم الله نفسه ثم يقول وإلى الله المصير قضية وطح يبقى ما هذه المسألة مسألة ايمانية تؤخذ في باب التوحيد في قضية الولاء والبراء قضية الولاء والبراء فيها قضية الولاء والبراء المحبة وتأخذ فيها أيضا قضية الهجرة وتأخذ أيضا فيها قضية التقيية وتأخذ أيضا فيها قضية الإكراه كل هذه الأشياء تؤخذ في قضية الولاء والبراء والصور التي من الموالاة من والصور التي ليست من الموالاة كل هذه الأشياء تؤخذ في باب الولاء والبراء قل إن تخفوا شبا تهديد وعيد التقية ديت أمر خطير جدا لذلك كل دولة إيران عايش على هذا المبدأ عشان تعرف أن هم كذابين هم كذابون أفاقون لا تقدر أن تملكهم ما ضاشت جديلهم ولا تنظرهم كل ما تقيق تضيق عليه ينفلت منك بإيه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 لا شك إن الآيات آيات عظيمة آيات قوية فيها تهديد ووعيد تبين فيها حرمة موالاة الكافرين مطلقة موالاة الكافرين على المؤمنين ردة ردة وكفر أن ينصر الكفار أو يظاهر الكفار على المؤمنين أو يطيعهم ويتبعهم فكل ذلك كفرا وردّة وبراءة من الله تبارك وتعالى أما التقيّة فتجوز في حال ضعفاء الإيمان وفي قوة الكافرين وغلبتهم وسلطانهم ويجب أن نحذر من عذاب الله وذلك بطاعته وعدم استخدام مبدأ التقيّة إلا في الطابة التي قيدها الله عز وجل وأمرنا بها ولنعلم خطورة الموقف يوم القيامة والاستعداد له حينما تجد كل نفس ما عملت من خير محضر حاضرا وما عملت من سوء تفر من حتى تقول يا ليت بيني وبينه أمدا بعيدا أي مدى بعيد وغير بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فقال لهم الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله فاتبعوني على ما جئت به من التوحيد والعبادة أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أيضا وهو الغفور الرحيم وبهذا أبطل دعواهم في أنهم ما الله المسيح إلا طلبا لحبه وحب الله عز وجل وأرشدهم إلى أمثل طريق للحصول على حب الله ومتابعة رسول الله محمد وما جاء به من الإيمان والتوحيد والعبادة فقد أمر الله تعالى رسوله أن يأمر وفد نجران وغيره من أهل الكتاب والمشركين بطاعته وطاعة رسوله إذ هما طريق الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة فإن أبوا وأعرضوا أو تولوا فقد باءوا بغضب من الله وصخط لأنهم كافرون والله لا يحب الكافرين قل أطيع الله والرسول فإن تولف إن الله لا يحب الكافرين فهذه الآيات تبين محبة العبد للرب واجب وإيمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما محبة الله تعالى للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولو العلم في الحياة طريق الحصول على محبة الله للعبد هو اتباع النبي كل طرق الطرق إلى الله مسدودة وكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالإيمان, بالإيمان به وبما جاء به وباتباع شرعه وطاعته في المنشط والمكر وفيما نحب ونكره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذ ليس الشأن أن يحب العبد وإنما الشأن أن يحب العبد فدعوة محبة الله ورسوله مع مخالفة أمرهما دعوة باطلة خاسرة لا محالة هذا وينتهي لقاءنا معكم اليوم إلى قوله تبارك تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحى ونأتي في بداية المجادلة مع أهل الكتاب في خلق عيسى عليه السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم واجزاكم الله خيرا على الحسن